قالوا يَا مُوسَى إِنَّ لَنْ نُذْقَ لَهَا أَبَدًا مَا دَامَتْ هَٰذِهِ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ لَنْ نُذْقَ لَهَا أَبَدًا مَا دَامَتْ هَٰذِهِ تَذْهَبَ أَن هنا <تصفيق> قائد